111. فاصبر صبرا جميلا 112. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 114. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم 111. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 112. وصاحبته وأخيه 113. وفصيلته التي تؤويه 114. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها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 111. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 112. إن عذاب ربهم غير مأمون 113. والذين هم لفروجهم حافظون 114. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين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 122. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين 125. أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن 126. خلقناهم مما يعلمون 127. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 128. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 124. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 125. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم